فيا فسيافيا فجيتي يومك فكي تركض سرابي عودي نحو الاسلامي لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهمو طمس وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعراقهم في حرابي هجر الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فنائي تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبكل الفترة لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل إن الله عليم للناس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 النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه أمانينا والبحر أضاء بلؤلئه أحروف البوح زهت فينا النور تدفق من فينا إذ أشرق وجه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 تشجينا سغناء بياتا من أمل فدروب العزم تحيينا بحر للخير يقدمنا لحروف الصدق يملينا سغناء بياتا من أمل فدروب محروب العزم تحيينا محر للخير يقدمنا محروب الصدق يملينا بحر بالحب شواطئه قسمت فترنم حدينا الشوق نجدف مركبه بالود نشدد أيدينا نسمو بالحرف وننشده فمكان العز معالينا